أهر الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوهن إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بعض قال رحمه الله تعالى باب القسامة في قتل الخضي باب القسامة قسامني إيضارتي وبابي هيوهاتي في قتل الخضي دلك قفة قال يحيى وحور قال مالك وحوير القسامة قسامة في قتل خطي يقسم وحاذرون يا الذين كو يدعون شغنيا دم ذيغ ويستحقونه والمطيسن بي قسامتهم قسامودا يحلفون وحاذرون يا 50 يمينا كم تنارون تكون وهي اها نسل قسم مواريثهم موارثه دخل كوغ مد وميدية مكتكمدة فإن كان في الأيمان هدو لا رحى كسور ججب إذا قصم المرقى اللقيمية بينهم لحظوظا نظروا لفيرم إلى الذي يكون وحاني عليه دشيس أكثر تلك الأيمان لا رحى يقام الخابة إذا قصم المرقى اللقيمية فتجبروا لقصب على عليه دشيس تلك اليمين الدار قيبه ما ألف رحيم <تصفيق> الله تعالى <تصفيق> يحو تلمانا يا مشاس يعني أحو لديك قصامات مركية خطأتها ويطارون أياه بولاياه هذا هو أنه يكون من المشاة أين أحيان أو يكالدوغيهين يكون من المركيهين أي مشاة يرك أبحاؤه أين أجارين أي ضديريهين يكون من المشاة أكيبسانا يكون من المشاة diyada magta marqay qaatan maadaama ay u dhaxlayaan si ay u kala badanihiin bay umarqaas xawaayaan u qaybsanayaan oo maxsaran ka qaalana ayaa marqaas xawaayaan niska ka qaadanaya dawaaynu qaato marqa dhaarta niskeed oo shan iyo labaatan oo ayuu qaato kasulus ka qadanaya dhaarta suliskeed astaxmeeraa maal waayuu qaataa marka sidaas ay noqonaysa marqa baka sida u kala badan yihiin qad halkaan ayay marka u kala badanayaan dhaartana markaas oo dhaartaa kaas waxaa waxa loo bad in ka dhalkiisoo badanayo ana qadrid muwaris baa ku ayay marka ku qaadanay ayay ku dhaarlayaan qaal yahyauhu xumri qala maligu xudhal qasamatu qasamado ويستحقونه والمتيسنان بقسامتهم دارتودا يحلفون وحذرون 50 يمينًا كطن دارتود اي دارونيان تكون على قسم موارثهم تكون طابطس و على قسم موارثهم دارا هو مرقاس او قيبسانيان على قسم موارثهم دي موارثوديا دخل كودا قابقا او قيبسانيان بي على قدر موارثهم بي كوصونيا وميل ديات دييدا دحalka ay ka qaadanayaan afayinkaana hadu yafil aymaan ya daraha kusurul jajjab haddu ya hayi wa bi maana in uu qaybsamaysi isleekan shaaw ma qaybsamayso wa matalan had de sisleekan shaaw qaybsamayso de marqa waloo qaybin lahaawin laakin yahay idaa qusina bayna marqa loo qaybi jajjabaysu nidhira wala feer min alladhi yakun yalee alayhi dushisa أكثر تلك الأيمان لا رأى أيها المرقى أبداً كودم إذا قصي المرقى اللقيبية فتجبر عليه والققى أيها القسم تلك الأيمين الضرقى قال ما لبحور رحمه الله تعالى فلم يكن هدون أسونا عن المقتول كاللدي لورثة ورثة إلا النساء الضمرموئيان فإنهن يحلفن وإطارن ويأخذن الدية ويقابنين فإن لم يكن له وارثا وارثا دون أصنانه إلا رجل واحد هل لنكليه مويانه حلفا لنكاسو الله خمسين يمين كنتو الله رضو أخذ الدية مكتنو قادنا يا وإنما يكون ذلك لنكاسوهانيا في قتل الخطي ذلك مرقى صحابية ذلك مرقى قفك ولا يكون في قتل عمدي من نقضى halkaan الله rahimahu allah ta'ala wuxuu ku sheegayaan annad dumar qaxdin ninka la dilaa dumar mooyaan waaraska la uuna laheen dumar qasiman qowey dhaarlayaan qasaamahan bayna u dhaaranayaan magtana way qaadanayaan hadii uma markaas waxa in murka dumar qof af siyaasana xadna ayna kula ahayn baabul qasamana in in galay inaan dhaaran baan soo marlay wuxu kala saarayaa marka qatl khata dilka gafka iyo dilka amdiga labada ayuu kala saarayaa dilka amdiga dumar kuma soo galaan qasamada laakiin dilka yaani haddii haln kaliya uu oleeyaa ka waran haln kaliya wax wax dhaxlayo warfabi sabahanin buu ka tagayba ninka kaligiin ba konton diiyada konton daaro daaran diiyadana uu qaadanaya marka waay dabal diyada marka la qaatsay ee qasaamada lagu lagu qaatsay sareebaa loo qaybinaya marka markii uu soo marayna mirathul aqli annadiyata al maqdsuuli mawruuthatum kan la dilay magtiisa wada dhaxlayaa inuu soo marlay hinda markaas waxaa waya jumuuru la umar ka tanna dilay marqa amaktiisa marqas wala dakhli sida xoolahiisa loo dakhlayo weyn soo marle marqaani laakiin wayuu xajil taalin iyo taallaga wariyoo ahayd yarisaha asabatoo labiina yaqiluna waxa dakhlayo marqa soo xawayaan tolka marqa maktab bixanaya umar marqa qowlkaas ku tagabay ahayd kadibna uu ka noqday marqi ay ا اللهم صان امراه اشرم الضبابي حاس إن ان دخل سي مرقامتي من الصفية الكلابنا وكمرقاتي كحا وكنا سوملني قال يحيى قال ماري وحوري قال ما لي وحوريدا قبل مرقى اقبلان ولا تدم كو ديدو صاحبك هديه تمكته فهي موروثه من دخليه على كتاب الله يكتابك الينا عن الموقع يبسانيا يرثوا أحد رحليا بنات الميتي ميت قبله سرحليا وأخواته ولاليه إيا ومن ضد يرثوا رحليا من النساء الدمرق كمذا فإن لم يحرز هذا بينكم أن النساء الدمرق مراثة رحل كيسا كان وحوانيا ما بقي وحياه لي من ديتي مكتيسا لأولى الناس ضدك كوونه في مراثة رحل كيسا مع النساء الدمرق معوذة halkaan muallif rahimahu allah taala mas'aluhu kuna maayo mas'aladaas waxa way magta horto wala dakhli dakhana baan loo qaybsanayaa laakiin waxana dakhlay marqa meeqa gabdhhiisa iyo marqa walaalihiisa wax wayan gabdhaha rag weey dakhliyaane wuxuu ugu gooniyeelay marqa waa tamxiilan iyo tusaale weeyaan bana atilmayti iyo wa xawaatu wanaari marka waxa wayan iyo cid kale dadka kale dumar qamr qas haq u la asxaabul furuud iyagu hadii dhalkay waxay ka soo haraan iyagu marka xisabahan wax kuma qaadanaya wax qaadanaya dadkii marka subaweeyaan raga ahaa ugu sii oo hadii meesku ka tago marka subaweeyaan laba marka iyo wanalji iyo inaad eertima iyo markaas marka halkaas oo kalmado la hadaystayn deeggalabada galdhodoon baa asxaabul furuud oo Sooma ah leeyahay asxaabul furuud yagu baa noqon mar khaas oo alaabta la ku qabso wixii kasoo hadha marka waxay noqonaysa in ay qaataan kuwa xasabadi oo midka walaalkiin iyo markaas الله weeyaan Allahu subhaan ee marka inaad erkiyo kuwaas inay qaataan maxadumar xasadirta ومثلاً هذه أيضاً مثلاً المرقى الصحوية قبر الحريسي الضون الضون كاي الحريسي بل المرقى الصحوية عصب النمو يكون لحلي كتاب وليس في النساء يضرغون عصبة إلا التي منت بعتق راقب ويانو المرقى الصحوية عصب النمو كما لحلان دورك وحبا أصحاب الفروض بإنقل إياه هدين أصحاب الفروض بإنقل إياه ويسكتها إياه آي رأي سألو <تصفيق> marka magalaan allahumustaan marka haddii haddii haddii habeeb bil seen ya akh iyo ina ammi ay istahaan marka subax weeyaan waxaan labadan saddexin ba xoolo loo qaybinayo hadafii waxa meeshii la marka subax weeyaan bin seen laba gal dhoddu dhala weeyd meeska ka tagay day iyo marka subax weeyaan soonta ma horii sadax waxu qaybisaa oo kaliya sadax kull sadax murka ugu qaybiso waxay noqonayaa murka laba meeloodi iskale labaan gabdhood baa iskale meesha sadaxadni yaa iskale adeerkha xasooniyo ku dhaxlaya ibn amigan miya waxba maleesagu iska tagaysu qaasaa noqonaysa waaye allahumma salla alayhi wa sallam waaye law walow iyo noqonso ma afsar labada gabdho si dirsadhaa walabadana walaalkasi ina qaleer qaleen noqotay uugu ku soo hadanba laanahay adigu mar إذا قام امرقي ساغان بعض الو... بعض ورثة المقتول كل الذي ورث لي سبركوت الذي كان سيقتلوا خطأ مرخص حويان خل... لو لديه يريد diiso doonayaa iyo rudiiso baqdigaasi doonayaa ayaa qodeenu ka qaatinay diiyadii bi qadar xaqiiq ah xaqiisa markaad min haadiyada bi qadar xaqiiq ah xaqiisa qadarkiisana min haadiyada uu ka qaato wa ashaabuha ashaabtiisa la qaybsanaha na qayb qaymayihim lam yaqodna qadana ya dhalka ankasma kuma qadanayo walum yastahiqa kaman muntaysana yadiyati <تصفيق> قلى يرايا ولا قلى وحيريا ولا كسرو وحفرو دون أن يستقيم القسام قصام... وتقسم دون ان يستقيم القسام تقسمه يسو دم يستلم بيحلفوا دارة 50 يمين كنثن دارود فينحلفوا دو 50 يمين كنثن دارود استحصل حصته وقيبتيسو متيسنايا من دييته دياده كلها وذلك كان سو خا كدحاي ورا دم ديغو لا يثبت ما صنع إلا بخمسين يمين كنتا لا رضم ولا تثبت الدية ومكتما ما صنع حتى يثبتها الدم ليقو الله صنع هذا فإجاهده بعد ذلك إنتهد بأنه ورثت ورثت حق إذا أحد غف حلفه رمي الخمسين يمين كنتا min al-khamsina yaminan qamsan ka daro wuxu ka daaran bi qadri mirathi dhalkiisa qadarkiisa wa akhada haqqa u haqiisana u qaadan hatta ay staqmin al-waratha wa rasul laa damay istalayaan xuququhum xuququdooda wa in ja akhun wala hadu yimaadu aw li ummin haqquhu ya fadhahu suds inna laa ma'a usunati wa alayhi dhusih sana wa fa qaf qada tamarqam istahaqqa wa mutisana yamiyadiyati diyada xaqeeda ومن uu kulayahay wa man nakala qaf qad diida baartana badalo buudaya xaq wa xaqiisu way inkana dayihiin baadul warasa ti gaayba kuun maqan oo maasasa sabiyin ilmaydu yahay lam yabluqan kan dayarim hanu halfa wa ha daran alladina ku yahdaru saahadray khamsina yaminan qamtsan baarod sanja aduiba dal gaaybu بي جاو غادر الحلم حرفوا يا كل منهم أمتكسوا كماذا لما يحلفون وأنهم على قدر حقوقهم حقوقهم على قدر كيفية ميديات دي ذا يكوليهم وعلى قدر موارفهم لحلقوا وقامرخوا قدر كيسين سيوك الليهم بأرواية اللي منها دي قال ذا يكوليهم قال ما لقل حويري قال يحيى وحويري قال ما وهذا حويري و هذا كأسين عصم ما شيك وغوانا سويا سمعتوا عن مغلب يريك طيب. هل كان مركز حوياً إمامك رحيمه الله تعالى مسأله كتل مامي وحوياً ورث ذي قيبك كماذا هل هي كيلة دل مركز ورث ذي سي خطأ كيلة دل ورث ذي قيب كماذا هل هي إستاغان إياقوا yani diyada maxalan xaqiisaa uu ka qaato maxalan umaashan waxa jooga maxalan qorofadii diyada iskala xaqiiba way maqanta qayibna way joogta qayibtii joogtay baa waxay damacday in marka subaxow ayaan iska qaato qaybtiis limaada waxaan arkaynaa halka wax samaysaa konton dhaarood adigu dhaaro konton dhaarood marka dhaarato ilaa waxa way diidan si kala kuma suunaanaysa Soomaa da marka suxawayaan madhaqaaga qaybti waliba san qaadanaysa waayo waxaan leenahay marka diyada oo la qaato waxay farax ka tahay dhiggu inuu suqnaado dhiguna la yasbutu illa bil qasamati wal qasamatu wa 50 yamina qonton dhaawad weeyaan waa salsool sida isku xiran ana waxaan leenahay marka la yasbutu miraso hatta yasbutu damu wadamu la yasbutu hatta tasbutu qasamatu wal qasamatu la حطى واحنا حطى يا قسم الرجل 50 يمينا وقع اللهم صل على سيدنا سدا سد مذهب رحمه الله تعالى والسلام من القيام الشافي ونقمه ومن هاتيا وحق سغن ولو غاب احد الورثه حلف الاخر 50 يمينا واخذ حصته من هاتكما تنقيس ابو قرنتان لو غاب احد الورثه ماقنادي حلف الاخر كنك لو خو ضارن با 50 يمينا بو ضارن عليه صلا tawasida soo leemam Qur'aanka Khallahu Ta'ala hadaba marqas waxa weeyaan xiimnaqna hadduu yimaada marqas isnaa xaalad daadan kontonkii dhaaro qaybta ku soo hagaagaysay dhaxalkaaga soo saddex meelo meelba qaadanaysi Soomaa saddex meelood oo meelbaartii dhaaro kontonkii oo saddex loo qaybin mees saddexaad dhaaro la dhiiwariyay kadibna xaqiisa sidaas uu ku qaadanayaa marqas misalan wu xuquuqta salaaya hada sheexu waxa ay min um hagge iyo markaas ayaa yimid oo nasaran suduus qaadanaya oo ilmo hooyo mar waxay qaatan sulus madna suduus baa qaatan soo ma hadawu waxa qaateen marka waxa yimid marka akhli umba yimid oo suduus qaadanay waxa dhigii dhagtii markii saddex iyo lix meel loo sida sunnaha xadiisa markaa ku qaadanaya warasi al-imam markaas waxa weeyaan shaafi'i isaga laftiisana uu qabo weeyaan laa innahu law hadara gha'ib ba'da half al-hadiri halafa bi qadri hisati kama law kana hadiran ba'a ku qadan markaa اللهم weeyaan allah mustaan مرخة وحوية لحظة قفكي طارت غيبتي صرارت حق ليس وقاضا غيب طارت ديدانا يلا حق يلا ويوايب ويلم ألف رحمه الله وتإمامك سلاس ويلا رحمة الله عليه وأنا سلاس الله ويلا اللهم استعان باب القصامة في العبيد قصامتي وبابي هذه مرخة أضوامضة باب القصامه في قصامه دي وباب يا فيل عبيد يا دومرهات انا و حكاد ليا مرق فيل عبدي مو دغه يا مس في, في, في قصامه دي وباب يا يعني اضان كيف لاصيباي خطا با لو ديلاي ام عمد با مرق مايش qaasimor qamasiido adoomada masido raga xorta aanba loo inba qasaamadii noqonaysa mise way ka duwan tahay taas uu ka hadlaya qala yahyahu xulii qalamaligu xulii wal amru amru indana انه اذا اصيب العبد او الدون مرخلا سيبا عمدن كسلو اسيب او خدان قفلوا اسيب ثم جاءوا يمادون سيد سيده سيد كيسي بشاهد مرخاتهو ليمادو هلن ورخاته كليها خله فوو دارن مع شاهيدي مرخاتي سمي لي سييمينن بو دارن واحدهتن او فما قال الله وحوسناده سئتان قيمة عبدها دون في قيمته وليس في العبيد دوما ما هان قسامه قسامه في عمد قصي ولا خطئ قفطونه ولم اسمع ما من قلب الى حدا قف ومن العلم تميد وقال ذلك ارنكم قولي قال مالك وحير فين قدس الحديث الذي للعبد دون كي عن دن كسبا لو دله وخطان لم يكن ما هان على سيد العبد أظن بسيس خيسو المقتول لا دريب ولا يمين طارما حن يس ولا يستحق سيده سيد سيد خيسو متيسن ذاريكا إلا ببينة وبينة مرقاتيم ويانة عادلة وعادلة وبشاهد الشاهد وفي يحلفوا دات ما شهيدي قال يحيى و قال ما يد خوري وهذا كاسنا احسن ما شيل كوغونا سن ويان سنوتان مقلي كان وانك روحين الله وتعالى و هو marka subax weeyaan fi adoomada qasaama marka kama waajibeyso waxa kaliya laga raqaba inu la yimaado laba marqaati inu la yimaado marka subax weeyaan oo tinmaamaya in aad doonkiisan la dilo khataa an loo dilay ama amcad loo dilay inu la yimaado ama waxa uu la yimaado hal marqaati hal marqaati kaliya haddii la yimaadona Hona qofka afduu qofku sheegto maxaa looga الله yahay laba mar qati Soomaa haddii uu keenay ka waran muxuu ku kadeeyaa daar Soomaa waa inuu Soomaar la qadaa Rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam bil yamiin ma caahid Soomaahin darbu hukume nabi gu sallallaahu alayhi wasallam marqaati ceyda waa tii oo kala waayo adonku waa maaluum iyo almahar waa xoolo weynaan سأدلت المركة لكن مسألة إمام مالك رحمه الله تعالى مسألة سيدة بلقوها فخصيها ما رأى إمامك رحمه الله تعالى القصامة سيكون إمام مالك وحيئها لأن القصامة تكون فيما يوجب القوة دا. قصاص بحيواجونيهاتها لمحرنا هذا الضوء الضوء لما قصاص بحيواجونيه لا، ما رأى سيدة سيكون بحيواجونيه لكن الامام الشافعي رحمه الله تعالى اي أصحاب الراي روحي قبان قصام كواجب هسه قبان ما حد كيلسه العديد لدنا وحيران يغوا لانه قتل ادمي يوجب الكفاره فشرعه القصام تفي كقتل الحر المسلم ولانما كان حجة في قتل الحر المسلم كان حجة في قتل عبد الكافر كبينتي halkaas uma dhalaya markaas ii u gudbiin qoladaas allahu mustaan al imaam madkhas malik wu har مالك al الله zuhri iyo sawri iyo awzaaci iyo ayaa wadada وسلام من قدامه الحمد لله رحمه الله تعالى مقدمه الحمد لله الكتاب قسمه منغه مجلد 12 صفحه 200 الى 205 مساله ايده امام رحمه الله تعالى مثل مساله اسمها مساله نوعس او هو مالك يزبر وثوري او اوزاعي وحقي قبان قصامه كم واجب هسه مرقه وهي فانه مار فلن تجف قصامه فيه كقتل بهيمه وصعد الشوك له لكن الإمام الشافعي أصحاب الرائعة أياه حقا من قصامك هو الجبيس mark ye marka qiima jaadoon ki sombo qaada haddu bay laada amahal markaati u kana markqaatiga sana udhato markaatigaanaqaar uxa ahiyo waxu la uajima yaadoon ka qiima di siy bu qaadana ku rain oo laal wa oo <متحدث> <متحدث> قال راحيم الله تعالى الكتاب الجامع ها في سوال الجامع وكاد ايام مرقه نص خميسن وي كلو بدل ين نصيين ديانك كتابكم waxay ku sheegan badda كتاب الاشربه مرقه اي شيغان بكتاب الجامعنا اي كو دابا لكن نص قصيده وقصه احسان وا سدن هدا انو وانا كو كل umar qaasu xawayaan inu tilmaano in marwalba weeyaan markaas sadabtii markaas xawayaan usoo qahay hindigaa way kaldugiihiin marka ah halkan marka kitabul jamiu inuu maalik rahimahu allah taala marka kitabkan waxyaala ajaaiba uu la dheer yahay kutubta kale oo dhanba jira walidaalika baadhada al-ilm wa ummad hukuma jiray muwaad baa ku بعضها qabaan baa dalal ilmiga wa baa dalal ilmiga oo hay qabaan wax dhacif oo kitabka gubgisay ku jiraan qabaan wa nadiir murqa wax nadiir qaano kulli qaybaha waxay u budnaayeen boo waynu sooocaynaan murqa wax kale hada inta adamaar inaan sheegnay u badantaa murqa ee waxa kala murqaas subaawayaan murqaas ويا موط هذا وح موضوع عشان يقمذره لكن سننته الموضوع يبقى بوخه استاذ ديمر خلاص حاول وان تلميذي باه لا سوها قال قادي تلميذي لفتيسا مجهول ابو يدي ابن حزم <تصفيق> يا جميع اتليدي واحده تلميذ انغ سننكيسا ما لكن تلميذي لفتيسا مجهول ابو يدي ابن حزم سوو اسكيده تلميذي ما غاري كارين ملخص امامكم المحزبي ليره امامكم تلميذ ماغاري كره لاننا لبدوا عيمه نو يييدن بسبب غاري كره تلميذ وا امام سني او سلفيه في باب الاسماء والصفات وا جهمه اللهم استعن جل ورباتن تلو... وا جهمي وجلد وجهمي كلمه ما جهمي وجلد يعني وا جهمي, ويه. ويه جهمي العزيز والحكيم الرحيم wa le macna waahida macaanikalku kuma faaydinayaan hal macna kaliye mudis oo hadii la yira macaanikalku dugan oo aziz allaha oo wada bana al-hakeem xikmada bana ar-raheem raxmada bana hadii la yiraa wuxuu kuleeyahay ilaahay badan barka dhanaysan ilaah aziz ilaah rahim ila wuxuu halkaas maraya tiya markii mudan xaj warkii اللهم صل عليه وسلم لخدمه و خوكو و رقمكو حكا امركم ماديه مرقاس سحان ويان حون الله تعالى و حون تلمامه مرقاس سحان ويان يعني باب كيش سلفكا و صفاتهم مرقاس جهميه دينو و ديماانكو كتابي صونن باسدااس مساله غايره كرم مره حركه مره هويان ان حزب الله تعالى و خيو قبا اما اظهرت السنن قيسها كسميه قبا من جهه و كسر غيا لهذه المساله اتجاهات و لها نظريات نظريات بناءه هو كسر غيا من جهه مره النظريهنا حديثك موضوعا يماها موضوع ما مره النظريه فايسوا كسر غي امامكم موضوعاتكم اجره حديثنا في حق الجلالهنا جلالهنا امامكم امام valido و كو ودا وينيه مره guraha waxaan weeyaan xaggaana kuma gaari karo marka saxan weeyaan iman ku raxina walaa taana haq ka law marka saxan weeyaan ahkaanta marka la feeyana waa kutubta ugu weyn marka hagaanta marka la feeyo walalaka ardi ga talee ilmu ga afar kitaab hadduu ahkamtii la safi اما كتابك المختصر كعنده احكام ابن قدامه الحمدلي الى كتاب كان بلوغ المطام كحافظ الحج العسقلاني الى منتقل اخبار للامام مجدي من التسيمي امام شوكان نيلك هو كشرحه اي موضه انت حدو سفيع انو اخري احكامته احكامته مرقه وبخيس احكامه وانيبا كدنده سننته مرقو سيبدوه ماقاس ستت احكام بدن اون سننته كديلن كتابك موضه marka wax taa muhiim jidna wax yarahaa oo kaga dugan yahay waxa kamida kitaabkan hadda kitaabul jamee u kaga dugan yahay kutubta kala ma baabaysan oo al-imam ibn al-arabi al-maliki kitaabki san al-qafs kitaabki san loo yaqaan al-qafs fi sharh al-muwatta loo yaqaanu al-qafs min al-muwatta ma جلجل استحاضه مو جيدا مجرد استحاضه صفحه كون سدتان يا صبح هذا كتاب اخترعه مالك هذا كتاب اختراعه مالك رضي الله عنه في التصنيف اللي في, في تصنيف كقراؤك وكتابه يسوغ اختراعه وكتبتك لو كنت وياها البويره ضيب او مخو اختراع لي فائدهين ويرا له أنه خارج عن رسم التكليف المتعلق باحكام التي صنفها أبوابا ورتبها أواعا غيرها فإذا كباد حويا كتابك في كل بحسنية رسمي يقرارك مرقص حويا كتعلق أحكامتين مكلفكا وقفت مرقص كتاب باويس مثلا كتاب الظهار أحكامتين الظهاراتين كانوا يوجد مكلف فيه أحكامتين الظهاراتين كانوا لا يسمونه marqa kitabkani wuxuu ka baxsan yahay macnaa kitabab jamac ah ahkamti kitab gooniye marqa ahkam احكام laazimaysan ma aha buliya oo marqaas waxa weeyaa ahkam kala dugan bal isku keenin marqa fa oo marqaas waxa weeyaa ahkamta oo ku soo tartiibinaya abwaab ahaan أنه لما لحظ الشريئة توواقعها وأاراءها وغآها منقمة إلى أمر والنهم. وإلى عبادة ومعاملة وإلى جنايات وعادات نظمها أصلاكا وربط كل نوع عند جنسه عنه من شريعة معاني مفردة لم يتفق نظمها في سلك واحد لأنها متغايرة المعاني ولا أمكن أن يجعل لكل واحد منها بابا لصغرها ولا أراد هو أن يطيل القول فيما يمكن إطالة القول فيها فجعلها أشتاةً وصمّى نظامها كتاب الجامع ويلي. مرخص أبو حيدي مرخص حوياً فإيضا الله بعد نوح حوياً اللهم السعان مرقو من العصري إن الشريع أقع أنواع إلى ذهي ولبا ترو أرقي إن الأمر ينهي أقع بصمتها عبادية معاملية جنايا ذي عاذات ayow wadooyinku kansebeeyibii liban furaxina laawtana nuuq kasana jimsi giisu ku xirey wuxuu u shariicada marka wax shaad noqoto macalin mifrada oo marka subax aya nadmigeeda iyo tixheedu hal dariiqliyo isku iman kado inba jilta uu yiri hadaba wuxuu sameeyay waayay macneeda kala duugan jin sura qalma hadu yiri way yaqtahay go yiri marka aaday leeyahay marka inu hadalka si dheedeyana munadamayn marka wuxu ka dhigay inay kala dugnaato macaanida marka kala dugan ee marka marka wuxu ku jamciye macaanida kala في هذه الأبواب كلها وأوضأ يجد إيمان مالك الجحي أوضتك كتبت القرى أي ماذا قرطة هرأي نوسيا القوم بييري ثم بدأ في هذا الكتاب حكب الله في القول في المدينة بييري مدينة لك ورقمه لأنها أصل الإيمان بييري ومعدن الدين ومصقرغ النبوة بيير ها هل قد تسيبه لمرقى اللهم استعان وعليه الله يا مرقى يا كتابها تمود حوالي هكا ها ما هو حاجه سوديات لكتاب فيما القصر بالمواطئ مالي انسوا عنا مرقس كتاب الجامع وكتاب كتاب كل يا كل من يا مرق مرق انواع كلا دugan او احكامه اي waxaa wayan kala dugan on hal bab kali khaas wa ay allah subhanahu wa baqri weeyah mal wal wal marqabawul aqaid suudawu xoguu iska gal qaloocan mooyaan oo adartu nisago marqad dhutiyay mooyaan laakiin meelaha kale marqaa waa magnad ku qabsanaya ama marqaa subax waa mig ordayo kale laakiin markii la joogo baawul aqaid badalkiisaw dhutinaayo inaan lug sumur maro geeborko no walu kii maamkoodu xiska dhii marka saxawaan iyo in kaadi adduyada bal inta ka hadhan haddii iska dhii soo maro isay waan uu ku soo jiroon balu kadi marka ya adduyada inta بحق اللهم استعانوا عليه الصلاة وحين مسأله الدين يكون خلدا هي صحوى الدين ولا شيء ودين الله سبحانه وتعالى لكن إمامكم من أئمة أهل السنة والجماعة وهو المسيد مطلق وليبأ تروها لا خلافة وحين way aad mar kha hada mar kha saxaw iyo xaliso ruucleyeen iska yiraahaw baqti waxa kam jiraan waa federal waxa kam jiraan saxa baqti ilaala hafay wax ay soo ruulay saga inuu weydiin waxba ay baabdu duaayii ee madinada madin loo duaayuu baabiyay waalayay halkadi asar kalafiga madina waxa jiraan way yuhu magaalada iska o daaru hijra celebii salaam alayhi wasallam ayay ay markaa subaweeyaan asalka edu marqi wazana xaan iyo luqaha laga hadlo waa suciin horta asalkiisu oo min madanba laga keenay mafcaal bay asalkedu katimay mafcaalah way katimay oo min kala fadhiyo waayo waa mindana ayu asalkiisu ah marqa jamacnu wuxuu noqonayaa madan فعائب اللوكين يا جمعيلا أمام مدائن أو مفاعلة أيها اللوكين يا مرقا وايها اللهم استعان وحدثني يحيى بأي ورحمة بن يحيى اللي في قوة إيانا قال وحورة حدثني مالك بأي بن عبد الله بن عمي طلحة لنساري بأي ورحمة وايها انار رسول الله تبارك الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم وبركه في مكيالهم به غو غير الاله وبركه ووحو حكم يسيان وبارك لهم منه في صاع يصاع وله بركه ومده له بركه يعني اهل المدينه الذين الله بركه النام والقاضيه طوحول البركه هنا بمعنى النمو والزياده بركه ما يش لا حد كرتان ويهن وتكون بمعنى الثبات واللزوم بيننا وقيلا يحتمل وحصره قال أن تكون هذه البركة الدينية الى نقطه الله سبحانه وتعالى اوهم ما من ما يتعلق اما يتعلق بهذه مرقس حويا المقادير من حقوق الله تعالى في الزكاه والكفارات فيكون بمعنى الدعاء لله ببقاء الشريعه والثوابتها اما شرعها كوبا قاهته اما زيادتها نقطه دغو انو زياد هي حروركو انو زياده اما ما نقطه مرقس حويا ان مرقس حويا نقطه ديليان مرقس حويا ان الله سبحانه شرع عدنا كوبا قاهته اما وخا كلو صور جل دنويهن نقطه مال كه له وتعالى لكن النويم رحمه الله تعالى قاضي عياد كدبت لي في شرح صحيح مصرم وحيد وظاهر من هذا كله أن المراد به جدد القوض بالبركة في نفس الكيل بالمدينة وكنت لفتيس نوبركيو ويا مدينه بحيث يقفل المد فيها مد فيها لمن لا يد في غيرها وليسوا خله يا اهل مد با كفلن بس كان لكنه متوا في المد دي اذا اهل مد لكن سوا كوفلن ساسوله ي دكه الا اهل الله تعالى يغا اهل مد كليا لكن امه كلا اهل مد مستليه مجل لكن قيس كريد هي مدينه اهل مد كليا كوفلن no no waxas waxa la yaa al imam al tibbi aya ay sawna waxu u yidhi marka saxawayaan qawlka qaadii xiyaad ba taahira aya sida fiicanahay inaanow iyo no ka dib u qayib ayaan noo hina qabsaday oo ka daba tagay halka marqas waxaan waya meeshan nabigu sallallahu alayhi wasallam meeshan waxa leeyahay min dhikr al mahall misalan loo soo koobeyo majas mar wa waxa laga wadaa egg fi muddihi Ilaaha barakee ba leeyay Sooma mud koog Ilaaha barakee mudka maaha waxa la barakeeyay laftiisay mudka waxa ku jira weeyaan marka mudkii ba la cabdiray laakiin xalka ku dhaxsugan ba laga hadlayaa oo marka sax waayay haruurti waxa ku jiraa heey ha نبي صلى الله عليه وسلم هذا الكيس فصيحة بيكميتها يواكيتها مرقا <تصفيق> وبلاغته صلى الله عليه وسلم بلاغته سيكميتها هيد وفيه استعارة قصة قنبوين واستعارة هيا هوايا هي. الدعاء إنما هو للبركة في الطعام المكين والطعام كلميس يا لباية يا لدعين ايام والمد لا في الظروف ولا شماها وحل دعين يبوين وحل دعين يحدثني حديثنا المسلمي البخاري باصول هذا حق نسو الاردغي وحدثني ابي اكرم دعاء حدثني يحيى بن ماركه عن سنان بن صالح عن ابيه ابيه بصالح الصمان وذلك كان الزيات عن ابن رده رضي الله تعالى عنه قال وحين كان الناس وحين قد قوموا خير كانوا ولثمر المراء وغرغيه به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اخذوا رسول الله وكفته الله اللهم بارك لنا الله وبارك لنا في ثمرنا وبارك في مدينهنا وبارك في صاعنا وبارك في مدنا اللهم ابن ابراهيم Ibrahimi 'abduka adonkaaga wa khaliluka khaliluka Allahumma inna Ibrahimi 'abduka adonkaaga wa khaliluka khaliluka nabiyyuka wa in ma huwa 'abduka adonka wa inna anahu 'abduka wa inna Ibrahimi 'abduka wayyan adonka wa khaliluka wayyan sahibuka wa nabiyyuka wa inni anahu 'abduka wa nabiyyuka inna anaguta ahlus sunnah ayu inna aya ugnahisuma تخذ الله ابراهيم وخليله بانغ كو وردينا لكن تهميه المعتزلي والطشوديين خرقبويكي يانا لوو كلوا afar qawad da xidantu ugu weya اللهم صل على سيدنا حقا يال نغ دغ ماركا واي مرقا سحا ويهان اه اللي مرقا ميدا كالي وهاو وكوبر, وكوبر لماكتماك وإني أدعوك للمدينة ودعي يوحور فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات باله لسهو الله لسهو دعي يا مرقة أنه مرقة وإني أدعوك وأنكبر يا مرقة يعني أطلب منك للمدينة مدينة كأكبر يا مرقة بمثل ما شيء مرقة دعاك وكبر به ماكتماك إبراهيم ومثل ما يكلم اللعبك ومعهم عيسى سدرت برواية أبو من حديث أنص اللهم اجعل بالمدينة ضعف فيما جعلت بمكه ثم البركة و هي اللهم صان كتابك تجدد سنه كل ويركم لنا امرين عينو صاننا حديث ثمرخه نسلفتي سو ابو خضر و الخضر مرخه و ثم يدعو مرقى سود دعينه النبخ صلى الله عليه وسلم أصغر وليد وليد أفعيله بمعنى مفعول بمعنى مولود يعني وأفعيله بمعنى مفعول أصغر وليد الممهر يرعو أركل مرقى ومثلologia هذا أصغر وليد الممهر يرعاه نبخوا أركل صلى الله عليه وسلم به دعائنجرية في تعليه ذلك الفم رالحة يصف النبخ صلى الله عليه وسلم ثم يدعو دعائيه ما هي الآخرينين يرعو أركل ثم يدعو نبي وغيري صلى الله عليه وسلم اسخر وليد المحاور بن نبي وغيري وفيه قدي فر قاسو سينيا داري كسمر مدخ ما مسلمه سوساري داوما جاء حكم دبي في سوق المدينة مدينة دغتان كد والخروج من هاين لا كورها مدينة منورة منوره زادها الله شرفا وكرامه دغتان كد بل كوته مرخه ين يعني ي ولخروج منها لا بخه في حص في الحصي على سكن المدينه والتحذير من الخروج منها وياه انه لا ما بيحكرة. يعني بخي شان قدنا كودو بخي كتا لكن ران بثر عنها وذيك ما خلان يسولفان كو دخو تريت هو مواجبين لتكرى داين تراث بالغيابه داسك ترياده ومليادات با تلمدن دغوم اسكا ياعلوه اا موستان مليين لا دغنادو وهشيااد في عنويها laakiin kabiixitaankeedo hadaa uga baxayso cilmopallada hadaa uga baxayso wa tijaaratan uga baxayso waa marka saxawayaan talaba tibbiya taqtanna daro uga baxayso dhimale laakiin hadaa uga baxla rogbatan anha adon naciya madina ya halis baad ku jirtaa wa taqalla diidaya marka qadii yaad ayaa kitabkiisa loo بأوح إلى مرك وكور خمي مرك ومن إعذامه وإكباره صلى الله عليه وسلم إعذام جميع أسبابه وإكراء مشاهده وأمكنته من مكة والمدينة ومعاهده وما لمسه صلى الله عليه وسلم أو عرف به wuxuu markaa subax weyn nabiga weyliintiis waxa kamida sallallahu alayhi wasallam in la weyleeyo marka subax weyn asbaabtiisi iyo mashaahidiisi meelo waxa aad leen la kalaameeyo iyo meel uu nabigu deganaado sida Makkah iyo Madīna oo kala buuxay iyo balamadiisi nabiga سادر تيد بقى الإمام الله تعالى ويحسى وإنجلي لا يركب دابة بالمدينة مدينة تحدة يكون فوري جرى الفرص في شير يا الإجري الفيري وحوري من الله أن أطعى تربة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحافظ دابة لو أمي محمدك أسيحي إن عن فرص كفره كتح أرضه وأنك حسى ويحسى وإيام المالك رحيمه الله تعالى عجيب مرخا قاضي عياد باولي الله يمرخا سبحانه يلتابه إذا شفاب تعريف حقوق المصطفى وإيها اللهم السعان بل إمام المالك رحيمه الله تعالى وحوف فضواضين قفك إلاها تربة المدينة الغذيئة قفك إلاها مرخا وحاوية عيدا مدينة ويحمتها قفك إلاها صدى أولاد النقل مفتر ينفضل الإمام المالك حكي سوا صدى أولاد النقل ينفضل الإمام المالك وفضوالي رحيمه الله تعالى wuxuu ay istaagay oo uu u dayaynaa xaragu yiri gabgisa la si ah bal waxa uu oran jiray markaa ma akhwaju ila darbi unuqhi in qortay leey goyo maxaa uga baahi badan inoodu ku siinooda ninka saarid wax uga ولسعانه <تصفيق> ولما راينا غصما من لم يدع لنا فؤادا لعرفان الغصوم ولا ولا لب نزلنا على الاقوال نمشي كرامتا لمن بانا عنه ان ان نلم به ركبا وحدي جرى مرقى نجل ولين جدا الفضل الجوهري أيها مدين مركز وزيارتي هذه يهدي مركز وحاول ينكسه الواذب وقلق آخره ولما رأينا الرسم من لم يدع لنا فؤادا لعرفان الغصوم ولا لبه نزلنا على الأكوار لنمشي كرامة لمن بان عنه أن نرم به ركبا بلحك الله يقول بعضهم مركز بعض سوح جيء سوح جيء من المدينة ايام مرخصه دين رفع الحجاب لنا أفلاح للناظر قمر تقطع قمر تقطع دونه الاوهام واذا المطيب بنا محمدا ظهورهن على الرجال على الرحال حرام فرأيتنا من خير المنوط اثر ام من خير المنوط موط اثر فلها علينا حرمه ولمام وعندما أخذنا جديد المرقى ومن ذلك قيمكم المرقى زيارتان المرقى رفع الحجاب لنا فلاحا لناظر قمر تقطع دونه الأوهام وإذا المطي بنا بلغنا محمدا فظهورهن على الغحال حرام فرغبتنا هذا سوياً عفواً بيت كواهن خبضان ونهت قربتنا من خير المواضع الثرى قرغبتنا بي وهي لا حديان marka subaweeyan Allahu subhaan ee garqabtana min min khayr min khayr min khayr al mawadi' athra faraha aleena hurma suum wadimam aynu suu'an ma hada ah way waxaa laga sheegay قاضي مرخص وحويان وحديج الجن القاضي مرخص عيان بو حوش تلمام جنيس ما سidaaso kale بعضهم أي marqasuxawayaan gaba ay qaadeen يا darra خير al mursaleen wa man bihi hudiya al anamu wa khussa bil ayati indi la ajlika law'atun wa sababatu وتشوق متقود الجمرات وعلى عهد الام ملئ محاجر من تلك الجدرات والعراسات لاعثرنا نصون الشبيبي بينها من كثرة التقبيل والغشقات لا عشرن مصونا شيب بين بينهما من كثرة التقبيل والرشقات لولا العوادي والاعادي زرتها ابدا لو صحب على وجناتي لكن ساهدي سأهدي من حقي لتحييني لقطين تلك الدار والحجرات أزكى من المسك المفتقي مفحة تغشاه بالأوصال والبكرات وتخصه بزواكي الصلوات والنوام التصليم والبركات أيضا عم اللهم استعى وقتبئنا وحدثني يحيى عن مالك عن قط بن وهب بن عمير بن أجدح وآيها اللهم استعى وحليلها اركو صلاه سوريا ها وخاليدها مرقس هو يا عنق الدين بن وحبي بن عمير من الاجدع ويمت نور الاخر مشص ويمت لكن عمير خكده اللهم صل عليه وسلم بن الاجدع نكاله ال خزاعي اللي في المدني الصدوق نفسه صدوق ابو الحسن بالقنيديس اللي waajih allahumustaan inaa andalato mid go'so waxu ku sheegay ah xadi bani saad bin lays wa ana madanin yuqwanas siqabu isagu yiri oo maalidii qeer tiiboway ka wadiyaa noomaal ne halka hadis gali ka wadiyaa horey uu nooma soo maray dibna ino soo maray digaas xarayisi ya damaysu dad bin waad bin umar ilaa ajda ajdaas walaa inu ka socona wuxuu u marqay maxajarna wuxuu عن قت بن وهب بن عمر بن الاجدح محي الدين كحا اما يوحنسه ايوه صح يخلص بيديه يا وي ما ان يوحنس يوحنس كان ليراه مولا زبير من العوام زبير من عوام عدون كحريريه يأخبره ورغمي يحنس بن أبي موسى با ليله وحكي لي يحنس بن عبدالله ايه ليله ملخ عبدالله أبي موسى سعبدالله مجرس ليله أو مص المدني الأسدي مص عبن عزير من أبيه حتى والحريري يحنس بن أبي هنا عبدالله الحريريه هايه مصعب بن الزبير ايها الحريب اسقل لفتي امرقه مصعب بن الزبير ايها تغريب التهذيب كان وحك سدان وابن عبد الله ابو موسى مولى علي الزبير وانا ثقه وكان مرقه امام مسلميه لسائر والكورياني يقنص قص انه كانوا وح جالسان كيف فذي عند عبد الله بن عمر في الفتنه في تمتي مرقه دعدي وفي الفتنه مرقه وقت يزيد بن معاويه دعدي وايها raacsatum marqa wa hawtu min mawlaatu qadwan oo lahu isaga usnaatay abdullah عليه umar oo tusallimu alayhi salaam isaa adon marqa isaga usnaatay oo maayowtu min marqa soo sanaa wiisa faqaal waxay tidnaadatu xanda luquddiinaan baxo yaaba abdulrahmaan oo madininaas ka baxaan doonaan balka warran baa ku tina marqa yaaba abdulrahmaan oo is istaaddee alayna zaman baan ugu akaaday faqaal laa abdullah ibn وقعد ينافريسو وله كؤ شيطانات يهن دا فريسو <تصفيق> ايو اللهم عليه فإن أنه سمعت الله صلي الله عليه وسلم فينا نسمعت رسول الله ما عليه الصلاه والسلام يقول لا يصبركم عمالك على لوايها على لوائها حنون حنونه وشدتها اضيقيلا احد أحد عاد كيسه الا حديك لو لكم له شفيعان ارجيه انه قنيه أوصي سيد المرخات النقري يوم لقيات ملتقى الحديث كان اسمه باسو صاري وحدثني يحيى بن مالك عن محمد بن عن, عن جابر بن عبد الله ان عربيا من الهاذيان اي عليه شيء ان عربيا من الهاذيان مرخان نكاس بن حجر فخ البادغ وحولنا ام اقف على اسمه لكن المرخس حاولان الامام زمخشري المعتزلي من كان aya kitabkiisa Rabi'ul Abrar waxu ku sheegay in Qays ibn Abi Haasim leeyahay in xaq dar laakiin saxafaal badii wuxuu yiri la qadif cala ismi si go'binta umbara magac isu la saagu hayaa laakiin wuxuu yiri ee ninka loo yaqaana arqabi' bilow Qays ma yaqan in in zabaqshad in galo yaqan noo aya Rabi'ul Abrar kitabkiisa leeyahay wuxuu ku sheegay inuu Qays warxax waxa macsadow war fiis macado muctazilnimada fugeysaa marqa xadiiska waxa ku wa ficnaa noqod ku ficnaa war fiis waxa weeyaa muctazilnimada ha marqi leeyraa man war wa ay guriyaan oo soo galax waay leeyraa anan muctaziliga u dhihisle muctaziliga laftiisii waxaan u dhihisle ha أمنين لذا دي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بكل شيء فاصاب العربيه وحا كدحاي marka waxa wayan wacun waqun xanuun baa ku dhacay bin madinada Madina fa ta rasululla rasulullahi buttiri sallallahu alayhi wasallam fa qaaluu hukun ya rasululla aqilni bii'ati yashiskayi fa aba rasululla u diida sallallahu alayhi wasallam fa majaa huwii mid fa qaaluu huna aqilni bii'ati yashiskayi ciri fa فخرج العربيون من كرباذيا فحيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيره ان المدينه انما المدينه مدينه الكير وابو فمه وكله سبع وكم بوفيو تنفي خوثا واستغل لمركز حامثني وينصع وحسوسا فيوبيا ضيبها وناقيله من قياسوسا فيوبيا حديث ابن بخاري اياسوسا مرقه صحيح يمسلم في صحيح ومتفق عليه حديث حسنه وحدثني مالك باي ورحم علي حنصعيد بن سعد انه قال وحيره سمعت ابو الغباب مقلصعيد بن يسر امل حباب نك لا يراه مقليس سعيد بن يسار يا ليده اها مار قا سحا ويان يقول سقولا سمعت ابو فرد القام سمعت رسول الله, الله عليه الصلاه والسلام يقول سقول يعني امرت وائل امر ابي قريه قريه ان ان هجيرودو قريه دا سوتاكل قوله قرويين كو قالب نكونهيسه قرويين كو دنباي قالب نكونهيسه ويان معناه واي اللهم السعر. يقولون وحيدها يان يصديبه وي دها يان وي يعني اللفظة يثربوح كي من, من التطريب يعني أنبو كي من مركا مركبا أحاولي يعني الضتكو يثربي أبحاني أبو أصحاق الزجاج بأوحو كشاق مختصر قيسة وكذلك البكري في معجمه بو... في معجم مستعجمة تابكيس الله يقعنا المعجم مستعجمة أي أبوحو كشاق يثربوح اللقمك عابي من كل رنجلة يثرب من قانيته ومركة أرن بن صام بن النوح نبي الله النوح وي الكيسي صام و بالا ويلكيس ساملوودن جير ايي عوخ ɓaɗa wiil arum laydaaho arum kaas samarkha si ɓaɗal kana markha yafri binuqaniitan no yidaaho oo markha suxaweeyan arum binusam binu nuh ragii katafirmay ah ayaa markha suxaweeyan loogu magac daray gooyir bakri baa ku sheegay fiimu fiimu fiimu jamu mustaajama wakadalik Halkaas uu ku sheegay markaa waxa kale oo markaas waxa weeye culimada qayb kamidana way ka dugayeen oo waa marka ay misalada ay sala ka dugan bay sheegane laki yassribah wa min at-tasrib حديث ga kenay sida saxdana madina in la idhaahdo weeyaan waa ka هذا الحديث خاص ما انسخن حديث ما عاسجره من سم المدينه يصرب فليستوف الله وهي طابا هي طابا حديث خاص ما انسخن المدده اللهم استعان تم في الناس ضد كان فيس كما ين في الكرب في من في مرقه قبط الحديد بالتوثق لنا مخادر اسم باصصري وحدثني يحيى مالك وحدثني مالك بايو قال عن شامن قروه عن ابيها به عروب بن الزويل وآيه مرقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كان سوى مرسل سمارتد قال وحي للا يخرج أحدهم قفكم بحمية المدينة رغبةً نعتم عنها حق إذا نعهيه إلا ديك اللي أبدال الله له أو حي قم بدال خيرا من ميسا ككربانبه ككك الله ككربانبه سودك بك حديث هذا هو مرسل كله اللهم استعاموا عليه طولان وحديث مرقى سوى مرسل اللهم استعاموا عليه طولان لكن مرقى حديث سوى حديث كان سوى متصر وحاو مرقى سوى ما عم باسو وريي مرقس حويان عائشة رضي الله عنها وارضاها مرقس حويان مرقس حديث قال كل لي هذا هو المرسل مرقس بالاينو كسو عندنا و خويي مرقس حدثني مالك باي ورنا عن شامن عروة عنبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن صفيان بن ابي زهير صفيان ابن ابي زه... زهير صفيان بن ابي زهير wuxulay al asdi wal ila qabiilka asdi shanuu oo kamidaw asxaabi Madina uu degana jiray Cali ibn Abdullah al Madini wuxuu ila aabihi markaa waxa ila wasfiyan bin Abi Zayd Abi Zarxuma ee Ciisa quld waxa ila qarad baa ila isa quld ma ha qarad baa ila qarad baa ila markaa النساء اي امرقى صحابه ابن ماجهين او الكوذي حديث ولم يحدث في الكوذيان هل حديثه في باري اغسناء الكلب قصرا اي حديثك في فل المدينة قصرا حديثك امرقى ضرائفه قصرا من ضرائف السنة ايا كجرة هو السحابي عن سحابيه وثابعيه عن سابعيه ايا كوه قصرا امرقى حديثك لساقه <تصفيق> وماشى امرقى عن الشاب من العروة عن ابيه عن عبد الله بن الزبير عن صفيه من نبي زهرت عن Source من عروة شامل عروة شامل عروة شامل عروة شامل قناة شامل وطابعي وآبي عروة بن إزبير رض blacks 타بي وتابعي. وتابعون عن تابعي عبد الله من زبير وآسحابي صفيه من نبي زهرت وصحابي وصحابي ومرقى عصابي ممي إنه قال وحده يسمع Bravo وئلي عليه صلى الله عليه وسلم ويقول السجوك LA تفتح اليامن يوم بألافران فياتي قوم من قوله إن يبئصونا امن يبئصونا و khiina ya marka suxaweyan xulaha uga iyalaabtooda xambaaroonaya س حروك حلة وييا فتحمرون هم بحمبارية وماض يؤضاعلى والمدين تمدين خيرها وخير بًا لووكوا يعلم دجر لهاين وتتح الشام شام بالفرا فيأتيقوم قالعما يبسون مقااس حو يا ق قحينا يحوله فيتتح الملوون هم بحمباريا وماناضعهم يعد عاعلى والمدينة ت مدينة خيرها و خير بدا وشام تلى فرطي يابان تلى فرط مدين نمونا حدي غران لهاين وي وتفتح العراق وبالفرن وبال فياتي قوم دائما يبسون كحين يمرق حولهم فيتحملون باهلين بها حماره وما طعم يده اعضاء والمدينه خير من مدينه اخرى الله, لو كانوا الله ما عايمه تقانين دي sham waxa uu ka yimid jiibaal biixda laga keenay waa yaan الله kacbay ku taala kacbada xaga biixay keenay qumanta waa yaan shimel kacba madama ay ku taala sham nagii lahaaysa allah isaa allahumma salla alayhi tuglan al imam yaqut al hamawi kitabhi sun loo yaqaan mu'dawi al buldan wa muhiim kitab kasi وعيد تصميتها بأنها شامة القبلة قبلة بيحدة لكتها لا مرخى حسنا الله من عابده لكن قول كاسوح يري ربها وحكمة عن تصميتها بأنها شامة القبلة لكن قول الفاسدة بيسب قول كاسي قول الفاسدة أيون قرى يا ابودي لأن القبلة لا يمين لها ولا شامة كعبد منك يبرح تورا ما بلبه ملبه منك يبرح منه وما بلبه وخو كودا وخو كودا كعبضا نوليبا حاقو لكن كانا ميدغتي او دويي كانا بيخدي او كاني شقه مخيل الى افهم بحبز... لفظ هيا اولكا همزدان لا رقيبه دنبه همزد كان لفظ هيا شام الشام لا يداو الشام حديث لا يداو و خي نقولي سام مرخا يذكر ويؤنث بيدها ارمه ابو بكر ابن الانباري ابن روح ايمان مرخا ان lamu wuxuu ku sugan mudir istiqaaqiisa in maaxoodo min yaddi shuqma qaanta bihiin laga soo qaatay wa taa waxaan ku banaannay in marka saxan yakuuna fa'lan ya shumnin laga keenay waxa kaleena Abu روما خا و حي بين قنيسا ابو, أبو الامام الياقوت الحموي مدن البلدان قد اقوال فرمان بو كل شيغي انتنا بلسي قادو بدون سماني ويهاني اللهم الصع على تغلا ابن الاعرابي من عرابه تغاني اهو على ابن اعرابي كان يقول ارض قمممه ابن العراءي من كان يقول ارض قمممه اه اها حيات <متحدث> <سعن. متحدث> ابن العرابي رحمه الله تعالى وحير لانه سفل سفل عن نجد عراق حلووب خي نجد بو كهوسايا ودانا ميا البحر بدنا وكدويههه مارخا سدااس اسو ييلال كوللي ادو اشيا بو سيشega اينيس قاسو حديث ك ابو خاير ومسلم باصصاار و سدااس مارخا وايي حديث كان مارخا وا من علام النبوته oo kubur xamay illa furan doono wadamadaas oo dhan la furan doono ilkoogna xambaaran doonan oo yimidina faaruqiin doonan marka asxuwa weeyaan sida dartay waxa wala furtay iraaq iyo marka la furanayo iyo sham iyo wa dambeysil magdisi lahaay waxa marka la furanayo iyo qulkan marka yaman iyo tartibi ta hadana nabigu wuxuu sheegay cali sallallahu alayhi wasalam yaban buu sheegay isuma hadnabii sallallahu alayhi wasalam wuxuu sheegay marka saxawayaan yaban buu horta sheegay kadib hadana wuxuu sheegay marka saxawayaan ee shan buu sheegay hadana iraaq buu sheegay تفتح الشام ثم اليمن ثم العراق يا شام يهدى اليسار وهذا مسلم وايه الله سبحانه عن مالك عن ابن حماس وايه مرخس سبحانه الله استعان يوسف بن يوسف بن يونس بني حماس باليراه من جالسه انت صون السكوه فخصني سدا ساليدهه كوليسانو تحديد في وسان الرئيس خلافه بضنه وكجدا محجر في تعجيل المنفعه تعجيل المنفعه في رجال 4 حقوق مساله مرقاس خويان رقم كاس حديثه هو كشيغا مرقاس خويان كن لوقلي السقال مرقادو مهمشاس كل مرقاه خلافه كجدمه قيص نكن ادبل اسو هيا ادبل اسو يونس مر وينو او تش باب والحكره قال بن عمرو خلاص عمرني وانا كصوت ما نكل انا عمي قادر تجيبو كود لي قادر تجيب لفتيسا مركي الترجمه ترجمه لما مركي لا تنوامينا كتبوا ترجمه كل لي مال ما جاوداي اني ما سوينه افونسدا قامن انا عمي دا قادر خاص ما شيغي حتى مواطعه شرح شيغي مجرو منك عن شراح المواط اشرح شيغنا ما نعرف وحويا شرح كذلك مرخص حويا اللهم استعان ا تراجم نتكلم الله تعالى عنه انا رسول الله صلى الله عليه وسلم ام كامر خباب وقيص انا هذه الله سبحانه وتعالى قال و خوري لا تدركن الا تطت ركننا المدينة تغال على احسن ما شيكوا و ناسيهدو كانده هي حتى يد الكلب ايبي الله سوغلا ودي بمن بهلك فيغذي اير ايروس آير كاجو على بعد استوار المسجد مسائك كتهدشي سبكود اللهم استعان او على المنبر منبر النبي صلى الله عليه وسلم بسكود الكاجبا فان قال و رسول الله فلمن تكون ثمار ذلك الزمان منها من رحم اللي ركب حي وقت هيا اسكنه قال ابو حون ابو الله عليه السلام للعوافي الطير والسباع وحيسكال ابو مركا للعوافي عوافذة ومرقى صحاويان وحيالحها بين كل الصعود كيسكال الطير وفسيرة لمرقى الطير واشنبراهيا والسباع وربياش مرقى اللهم استعان الامام ابن الجوزي ايو حوري اجتمع في العواش الشيئان احدهما انها طالبة لأقواتها من قوله يعني وحاويان xalo iyo qanaa waafuu waxa lagu bixiyo quudkeedii dad qaadinaysaa markaa wa cafowtu fulaan aafuuhum bimaana ataytu atlumum maaruufa maaruuf fi sanur gaadiliyo weeyah waxa kale oo la yiraahdo in afaayba laga jeeno waa moodi abanaan oo demashayiga ku وحدث لي مالك عنه برق وحس وقال ان عمر عبد العزيز حين خرج من المدينة مرق وكبحي المدينه التفت اليها وصوت ديمودى فبكى ثم قال يا مزاحم اتخشى مكعبيس مكع رصنيس ان نكون ان من نفث من نفث المدينه من منضد نفث المدينه نفث المدينه مدينهي صوتت اي اه اللهم استعان يعني عمر بن عبد العزيز ومرق وكبحي مدينه اي صوت ديمودى مدينه مركا مرقس و مزاحم و مرقس خا و الله و مزاحم و وادان كو شقيين جire ahaa اا عمر و خوراي عمر عبد الحديس و تايه و ثقه اللهم صل عليه و على ها marka wuxuu yimid marka subaxaan anta ku ataxsha ama ka ka ooslaysaa an nkuuna inaan ahaano minna dad marka saxay nafati madinatu madina ay tufti ay saati walyalka waxa uu sheegay al-imam ibnu abi murayka cadii ahna tabiicigaas wuxuu u adagtu salaasiil min ashaabi nabi saallallahu calayhi wasallam saddo sahabi waxa soo gaaray waya kullum yakhafu an nifaq ala و اي ولذلك حصل البصر الواحد غشيو خوري ما يخاف إلا مؤمن ولا امنه إلا مرافق يا مدينه كب حتاامك اني او كما عفسني الا قف كما مؤمن و يعني اا و خا كما عصده إلا مؤمن مليانا كما نأمن هلو إلا منافق مليانا إبراهيم التيمي وحويه لما عرضت قولي على عملي إلا خشيطه لكون مكذبا فعلى وحويه لمرقه السحوة يحضر كيقة وربا يقول عمل كيقة إلا هذيك الناحة كبقهي إلا بيرالونك وحضر كيقة يحضر كيقة يحضر كيقة يحضر كيقة يحضر كيقة وايه أهل الدين هو مرقه ساصي هاي اندي جد كينا سياعي وماها ينامي لوسعان في تحريم المدينه المدينه مرقس حويان حروب تانكيدي يعني حرم حرم حرم معنا حرم ان حرمه لا تغي حرم وحرمت اهي مرقس توايحه الله والسلام وحدثني يحيى بن يورخ وعمال عن عمر مولى المقلب عمر الكلي يداه عمر بن ابي عامر وياه ما جيسنا abi magii isa maysaroo taalmadaani baa loo yaqaan muula al mutallib mutallib ibn abdullah ibn hanbal al qurashi al makhzumi ay marqas التجريد xurooyi allahu subhanahu qaliimaan marqas ibn abd al الموطة fi التجريد tajrid kitab qisad at tajrid fi rijal al arbaa waxa loo yaqaan marqas saxaaway fi rijal muwattaw mungida at tajrid fi rijal muwatta wahuur illa ba'sa bihi اين صان مرقح لكن ما حدد سوق حدود ضعفه و ادعي فيه بسغه او من قتل بهيمه فقتلوه يا نافع را قف جماع عدله حديث يا سولي. عن قرمه طعم نفص حديث كان ومنذلك أمام العجل من الوحور واثقة ينكر عليها حديث البيهيمة سيكلوا واثقة حديث البيهيمة ذو رحمه ونحن نقول كله سنة سلية يساوه أجور الوحور أبا داود دا ويدية ووحور ليس هو بذاك ونقض دا ساعة موضي سماعين غرقبه اللهم استعانوا عليه وتعالى مالك الذي يكون لديه إلا بحديث ابن عبادين الله بأس به بيهيري وإيمان ما الذي يكون لديه بحاذ قد يديه waduu xiltay afriya afartan jid ay nabi gudmarkay ahayd dalayda ah marka inuu qaanac soo shaqayta rux lisa in haddii taqriibta hadii kan la keysa uu xildayay kam tan gaadawdi uu dhintay marka oo dibaysheysan xataa walis waaya waad dhintay adoo Allah u naxaris anan la انا رسول الله صلى الله أطلع عليه وسلم طلع الله احد باصوبح فقالوا خلد اجلون وابوروا يحبنا ان نجعلون يحبنا ان نجعلناه اللهم الله نبيراهيم ابراهيم, إبراهيم. حرقم مكه وحرام يا لمر خوينا وانا اني هنا وحرم ما بيننا لا بتيها مدينه لبدته عرفه انت ودخايسه مرقه يعني عرفه لبدته عرفه انت ودخايسه ويان ولكن خير الى كن قطور لا يغاريه معنا ها وخوي المرخس حويا الله بصعان وحدثني يحيى باي مالك باي ورحبي ان شبابي سوري عن سعيد مصيب صيب عن بروت كانوا يقول كده لو رايت الذباء حدان اركب وين مرخس حويا لو لو ايتو هدان اركب الذباء مرخس حويا ان Allahumma salla alayhi wa sallam bil madinati kusugan oo taqto iska daaqaysa ma gacanta amaan ka arag xiyaran mana ceyriyan qala rasuululla sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri ma bayna laabatan yahaa labadeeda markaas waxa way carqasay inta u dhaxaysa marka madina xaraamu waa xaram weeyaan muslim bukhari wuxuu soo saaray waxa ka hadlay maalig baa uu يونس بو مغعابي وا حماس اذا سو شيجل ابن حماس وما هيي ونيي لفتي سو يان ايونس بن يوسف بن حماس وييان باب كان وركان كوسو مريله ويان ذل علاك و خرد مره سحا وي نكاس انا دابن يسار انا بي وقد قد الجوا مرخص حوا ويان يعني كعييريه فعلما دعو صلمن دعو الى زاويه انع فتردهم عنه وكذ فتردهم يجي انص دعو وكذ ودعو اللهم صل على اخوان قال مالك وحوري ولا لا علم ما اوغي قال انه يريد وينا في حرم الرسول صلى الله هذا لا اعلم اوغي ما مالك الا انه ابيوب الا انه ضميرها يبد علم ابيوب قال يريد واي هذه المنقذ سبحانه في حرم الرسول صلى الله عليه وسلم واستفهم ما حرم قد الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا اد قال له سميه حد استوى صا صحي في سن الكبرى وحدث لي يحيى عن مالك عن غجل هيه رجل مكووري هي رجل با الى سو قال الى ابو عمرو بن عبد البر يسق واشرح بن سعد با ليراها وفي مسلم ده احدو وفي معجم الطبراني ايو كسون ياهي مرقه اللهم صل عليه طال قال وحوري الدخل عليه يزيد بن ثابت وابي يسو waana anigu nabil aswaaf mise aswaafan goosuganaay waana anigu nabil aswaafan goosuganaay mise aswaaf laydaan angosuganaay waameel madina tarafteedu ku taalo weeyaan ee ciiddu ku taalo cirifkeeda qadistadtu mar khaasahaa weeyaan waxan ugaarsaday wiiriya wa waxaad fahamsaa ade Al Imam Yaqub al-Hamawi kitabkiisu samucul buldan markuu ka hadlay al-sawf wa jam'u sawf buyda wa ismu haram al-Madina Madina haram kii malkum ina magaciid weeyaan buyda wa qiina mawdi'un bi'aini bi nahidat al-baqi' wa haka woleeyo wa meel magaciid oo gooni ah oo ku salaam markaa saxaawayaan baqi' cadiida qadi isbadtu aniga oo ayumaan ka shabaan marqa hanu waashin bire faa xaduhu qabtay miyadi qanataydu ka qaaday faa rasal uu siiday qanataydu inta igala baxay ayu siidayo waliba tan marqa baa uma jaa wixii ku dhab yahay fi mawadin fi wadaa almadinati madina marqaas waxa wayaan xanuqteedii marqa allahumussana iyo daa'uunkeedii alwabaa waa marub taaanka yahnuunka وحدثني عن مالك وكوديع عن شعبن قروة عن عنبية عن عائشة تميم بن ابي ربيعه رضي الله عنها قال وحاج لما قدم الرسول الى مدينه مرقس اول سنه مرق مدينه سوقنا بن سعد سلم وعيكوا لحنوديه وبكر وبلال لولا سعد لحنوديه فقال وحاج فدخلت عليهم وراهم فقلت وحن رياضتي كيف تجدك سواعد هلسا ويا بلال بلال واد كيف تجدك سواعد هلسا قال وحاج فقال ابو بكر وحاج اذا حمد الحمى حمى يقول كيرا كلم مضى صبح في ال والموت ادنا من شراف نعله شخصي ولو مصبحه وحكوه برس في أن لأهل كيس والموت قيرونه أدناء وقروا ذاهم الشراكنا عليه كمتز السدلي ذا دا وقروا ذا هايبا اللهم استعانوا عليه تولان وكان بلالوحا إذا أقلع مرخي لقفه الجيو عن حقيس أن يرفع عقيلته وصر عدكي سكرقا ذي جري عقيلته بمعنى صوته عدكي سكرقا ذي جري وفعيلتنا بمعنى مفعولتنا صوته ومعنى هو أيام عدكي سكرقا ذي جري المرخة سيمام الاصمعي غير غير الهيم ننخلوا قويه اسنا اللهم صلي عليه طه و هذا من الاسماء التي استعملت على غير اصلها سيفق البارغ ونوصونغلي و ايها اللهم صلي عليه حريج على ليت شهدي هلبيتنا ليله بغاد وحول اذقن وجليل وهل اريد اليوم مياها من جنه وهل يبدون لي ara ala leeyta sheecada gabaygeeyga shaneytadiisii halabeytan namiyambar iyo leeyta nabin bi wadiir marqa suhawo iyo tan namiyambar iyo waxa wili togima ku ka wada waxa wili hayrahaygana waad idha xurun geek iyo xurun iyo wajjalin gelsi jirrin jinnu waddaq isla ka baxmiliin weeyaan ee meel ka muujeeyaan welcome to the live abii sumiyaan kusoo hororob u yidii maalintii umurka waayo waameel iyo noomcinadana waameel markaas xawaya makan ku dhaweeyaanay allahumma sa'an jahiligina suuq way baahan jilteeba haa allahumma sa'an wuxuu markaas xawaya suuq dhilmajasi wajiga tasdeedna sidii maamul moodi na soo qabay wuxuu markaas xawaya hal iyo duugniye il muqata li aniga واي اللهم استعوا عليه الطلا ها وختي الجاهليغه waxay ahayd markaas madina markuu qafku galo uu qili dilay ilaaha marka markuu doonayo inuu ka nawadgalo marka uu gudoodayda aya marka saxawayaan wuxuu dhahiisay ila markaadu qili dilay marka la amri la naganaytu khifata alghadi nihiq حياتي إذا قلت لكي مركز فحوية إنه مركز فحوية مركز فحوية قلت سيدة ميراه وضواقه أي فيه عن مركز وعذر مركز اللهم السعام من لغاية الدحيانة وعذر لغاية الدحيانة <تصفيق> ونقل الاله ونقل الاله قال عايش وحيتي فجئت رسول الله لما امتري صلى الله عليه وسلم فأخبرت ونوره من فقال بحمول الله محبب ما لنا إلهنا جعله كحبنا مكة الصانو جعلناها هو شدة سيكاء ذكبا مرقة الصحيحة نو... إلهنا نوفي وبي وبارك لها إلهنا وبرك في صاعد, صاعد ومدها يموت كيدا ونقول حمها حمد إذا لاه نغلي للج... وفجعلها يل ونقول حمها حمد إذا لاه نغلي وفجعلها يال بالجحفة جحفة جحفنا مرقة صحويا وميرقة ومي... يهود بمرقة دقريد وليس صلى الله عليه وسلم الحوري تلقى الحمى لن تعود بعد اليوم الحمى لوطها سوى تفتيره ولقى سوى نغميس وقال مالك الحوري وحدثني يحيى عمي بن سعيد عائشة قال وحيتنا وكان عمر الفير وحي يقولوا كيدا قد رأيت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفهم من فوقه قد رأيت الموت قريد ما مرقي قبل ذوقه قد نكيس كهربا وايها مرقى سحين تعالولي مرقى إن الجبان قفك فلغة حطفه غير ريسو من فوق ودوشيس وغسارن طيبة ساوي السياه لأجب انتو ربكو العبا بيدا كدن بيوحور كل مرئ مجاهد بطوقيه كثور يحمي جسمه بطوقيه بيدا عاسا كدن بيه آه اللهم استعاني يعني عائشة اسلو تلك جلطة وحي كونه جلطي كيف تجدوك يا عامر عامر هو بالكورن سيطهي وغاسة وحيطة المرقى xijaabku inta la soo dejin bay ahaad xijaabku wuxuu inta la soo dejin bay ahaad mar qabo xilsameey mar qas waxaa weeyaa waxay sameeyd caadiga ah ugu tagayso mar qaba marqan ku dhawaadaan waxaan leeyahay jilbaysan waraaqo kala iska war mar qas waxa من فوق jiray laqad wadaa tilmaamo tagali waan qarinay وحويل المرقى كل مرين قفك السنة مجاهدهم وكد ذا ليا مرقى السحوية بضوقها وديسة كالفور السلام مرقى السحوية يحمي جسمه إلى أن ليا مرقى جر كيسة مرقى إلى أن ليا اللهم السعوى عليه الصلاة وقدم مرقى جر كيسة إلى أن ليا برغوقي جيس كيسة كي إلى أن ليا قفوا لبان وضرشوا وكد ذا ليا معناه waxaa sida weeslan la yaqoolmo riyan qofka samujahidu ku dadaalaya bi dawqii awadiisa marka ka thawri dibi oo kale yahmi ilaalinayo jismow jirkiisa bi dawqii micnaa bi qirri geeskiisa ku jallay miniga inta iyo abid maana biisro ka dib isri noosoo gaaminaya haddii intaas weeyeen u soo gaaminaya bidnoo asaajdo ka dambeeyey waxa daday waxa وحوري مرقة صحيح من الإجمار بألايكين مساك وفوح وكوش يجري وحوري مرقة عن ابن الله تعقى أنه قال وحوري قال رس الله صلى الله عليه وسلم وحوري على أنقاب المدينة مدينة الدولي كذو حام بلايكات ملايك باع لا يدخلها طاعون طاعون وصوى قلبوا من ولباتنا طاعونه مقاليك روال الدجال لما قاليك ربخار بسم باسه وصعر باو ما جاو يحكم داوية في جلال يهود يهود إن لك مسافرين من المدينة مدينة, مدينة. <تصفيق> صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم